Abtäsem, abhak, kukalil ja muhti kudar Võrsem ala, kudik võrud, ne tgule maegedar Saaruhu zahlainu kõlbake Mimteli jaa hõzainu kõil Hõmikub roohaake Ghti sotikil kõrma Hõmik Saaruhu zahlainu kõlbake Mimteli jaa hõzainu يغطي صوتك الحرمة يعني غطي صوتك الحرمة ابتسم أفرح وحاول تنسى ألامك كل الظروف حقك أمالك ابتسم أفرح وحاول tinsa ala tinsa ma sa ga kull al duru haqqiq بترجع مثل الأوال وتملي الدنيا ضحكاتك تنزا كل ما فاتك وردل بس ما لش فاتك مثل الأوال وتملي الدنيا ضحكاتك وتملي الدنيا ضحكاتك ابتسم أقهر ظروفك والكدر والهاب كلنا معاك قلب نوح معاك نحلام ابتسم أقهر ظروفك والكدر والهاب كلنا معاك قلب نوح وياك نحلام تعودنا على شعفك تشيل الحب بكفوفك توزعها على الدنيا وثب الفرحة وثبك تعودنا على شعفك تشيل الحب بكفوفك توزعها على الدنيا وثوبك وثوب بالفرحه وثبك وثوب بالفرحه وثبك وثوب تبتسم اضحك وخلي الهم يتكدا ارسم على خدك ورود لا تقول ما